اَثَرَ أَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَهُ تَيَمَّمَ مَا لَهُ وَلَا وَلَدَ اطَّلَعَ الْغَيْبَ أَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ يَنذَرُ كَلَّا سَنَسْتَدْعِي مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرَدُّ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا خَارِدًا وَالسَّخَطُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَّا يَثْنِيَ يَكُونُ لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَسْخَرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَّابِ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أن أَمْشَيْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذًى فَلَا تَعْجَلُ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا اتخذند الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا نذا فكادت السماوات تتفطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما تَخِذُ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتٍ وَقَائِمًا عِنْدَ الدَّارِ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ